مجازا وهو ما سفر بيقطع شو المسافات ولكن سفر بتغير في الصفات صفات الانسان بتنشال الصفات الشيطانية دي تحل بدل صفات ملكوتية ورحمات للغرام داعي الغرام التولع داعي لما تكون مغرم وتكون متولع ومحب اذا لقيتنا المحبوب لك من المريدين داعي الى ان تغنق مشكلة والمحبة في الله كلها وما في احسن من المحبة في الله الغالة والنظرات عدت جيدا نهديته وطلبت غباله وفي الكلام استعارة لان انت ما بتذني منك كما ما قال صلى الله عليه وسلم يعني اغربكم مني مجلسا يوم الغيامة احاسنكم اخلاعا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناظم أدام الله عليه أمانه ورضوانه وحملهم بين الوراء للراية مع جهرهم بالذكر للهداية وسيف عود عندهم كالمشرف مع وجدهم وكامل التقشف الراية العلم وحمله مما عليه ساز العلام والأغطاب الفخام وهي من سنته صلى الله عليه وسلم وكان يحملها في غزواته وكان أصحابه من بعده واغتدى بهم الناس من بعدهم روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لو عطينا الغاية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها كل ذول كان دائرة اللي رقبت يعني كل ذول دفع رأسه له فوق شان يقول ليت فتطاولنا لها قال ادعو لي عليا فأتي به أرمد فبصغ على عينيه ودفع إليه الراية ففتح الله عليه صحيح مسلم الجزء 4 صفحة 1870 وانظر صحيح البخاري الجزء 3 صفحة 1357 والراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها وإليها تميل المقاتلة واللواء علامة كوكبة الأمير يدور معه حيث دار الرواية بيمسك واحد إشان المقاتلين يلتف حوله واللواء بيكون عند الأمير قال البخاري في التاريخ الخبير في التاريخ مثل الضحاق ابن الشيان الكلابي رضي الله عنه وكانت معه الراية الحمراء فقال أسانس ابن مالك رضي الله عنه رأيت يوم الغادسية عبد الله بن مكتوم الأعمى رضي الله عنه وعليه ذرع يجر أطرافها وبيده راية سوداء فغيل له أليس قد أنظل الله عزرك أعمى لكن ما رضى ما يخرج في الجهاد بأعمال قال الله عزرك قال بلا ولكني أكسر سواد المسلمين بنفسه ده يزيد العدد ورعي عنه أنه قال كيف بسوادي في سبيل الله يعني أزيد العدد وروا ابن ماجع عن الحارس بن حسان قال قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلار رضي الله عنه قائم بين يديه متقلد سيفا متقلدا سيفا وإذا راية سوداء فقلت من هذا؟ قالوا هذا عمر بن العاص رضي الله عنه قدم من غزاه اي من غزوة سنة ابن مايا جزء 2 صفحة 941 وانظروا مسند احمد جزء 3 صفحة 480 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري مع حديث ابن عباس رضي الله عنه كانت رايته سوداء ولواءه أبيض أخرجه الترمذي وابن ماجه وأخرج الحديث أبو داود والنساء أيضا ولبن عدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأله بابي من حديث بريدة رضي الله عنه وروا أبو داود من طريق سماد عن رجل من غومي عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرا وعلى بشيخ بن حديث بن عباس صلى الله عليه كان مكتوبا على رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله وغيلا كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة وراية تسمى راية البيضاء وربما جعل فيها شيئا اسود وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه يدفع الى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته فتح البارج 6 صفحة 126 127 قال البيهغي اخبارنا علي ابن احمد ابن عبدان عنبان احمد ابن عبيد سنة تمام سنة عيسى سنة باختصار اللي حدسنا سنة تمام سنة عيسى ابن ابراهيم سنة يحيى ابن علي عن ليس عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة فقال قدمتم خير مقدم خير مقدم قدمتم من الجهاد الأصغري إلى الجهاد الأكبر قيل وما الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد هواه كتاب الزهد الكبير للبي هراجي جزء 2 صفحة 265 وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في درجة بطلاصر بن حمز الصوفي البخاري تاريخ بغداد الجزء ثلاثة صفحة خمسمائة وقال العيالوني قال الحافظ ابن حجر في تسديد الغوص هو مشهور على السنى وهو من كلام إبراهيم بن عرية وأقول المشهور على السنى وجعل من الجهاز الأصغر دون باقيه ففي اختصار كشف الخفاي واحد صفحة مسويح فيداشر وقال الحافظ من رجب وجهاد النفس والهوى من أعظم الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله هذا أعدائك نفسك التي بين جنبيك وإذا ما قدرت تملك نفسك استعبدت نفسك ما بتقدر تحرر لك أرض التعجزت على أنك تحرر لقبتك فما بتدير تحرر ذلك ارض يعني من اراضي الاسلام وتغيمها على الجادة لانه يعني دي زي ما اخبرت من قبل سنة ماضية انه الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 12 سنة يغوم الناس وما قاد بهم غزو مسلح الا في سنة 13 عام هم في رمضان لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما ويفعلون ما يؤمرون اقتربت صفات من صفات الملكوت فنزلت الملائكة تقاتل معهم في بدر تنصروا الله ينصركم يعني الإنسان إذا هو سارح للجادة ربنا نبي ينصره وما يعلم جنود ربك إلا هو تنزل جنود وما أكثرها وتنصره من جاهد نفسه في الله وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمن عنه ساوي عن الجهاد ابدأ بنفسك فجاهيتها ابدأ بنفسك فغزها يعني اتخلص يتما زي ما قال الشاعر قال ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم عداي امرك من ديلة الاربعة إنسان بهذاك ذلك تشهر لك رأيها وتجاهد وتجاهد لله لا لنفس ولا لدنيا ولا لهوى وقال إبراهيم من أبي عريا لقوم جاء من الغزل قال جيتم من الجهاد الأخضر فما فعلتم في الجهاد الأكبر إنسان الحافية عنده استرسال ورفع فإنسان قد قال يعني الكافر لأنه مظلم قائم أمامك ولا تخطئه المشرفية ولا العالية الرمش ما بيخطئ لأنه كسيف مظلم خاصة إذا كان المؤمن ثابت القلب وإذا ثبت القلب بتثبت اليد الغلب ما المعمل كذي الليد تقعد تريف فإذا ثبت القلب بتثبت الليد وإذا ثبتت الليد أصابت ال... الغزيفة مرماحة، فالإنسان يعني يستطيع أن يقتل الكافر، لكن نفسك عدا عدائك نفسك التي بين جنبيك وهي معك في في في قتال ما بكون بسلاح لأنك إذا مشيت كذا ترجبتك بتكون انتحرتا ويستبر رحمت الله عز وجل. فإشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمد الإنسان بالعقل وأمداه بالوحي بالكتاب والسنة وأمداه بالتقوى والعمل الصالح وجعل للمؤمن إنارة إنارة ذاتية بما استقام على أمر الله عز وجل وسار على الجادة ويستطيع هذا النور أن يتتبع سراديب النفس المظلمة فينورها ويطردها ويطرد الشيطان ذاته لأنه الشيطان إذا دنا من الزائر الطائع لله عز وجل يقول هذا رجل أطفأ نوره ناري إجربك في الطريقة تحله و يعني عن كذا الإنسان يعني إن كان من الصادقين الرجال يصلوا درجة قال أستاذ جاء هننا الدائم مش الشيطان يأثر عليهم إلى الآن وقد انتغل ما على ما يغرب على مئة عام مانع الشياطين ما تدخل طاقت <تصفيق> طلع يقول لك تعظيم لتقرأ تقول له عندك إذن إنت تدخل طابت يقول ليك لا ما عندي إذنك قال الأستاذ الشعب حمود والدائم أخذ عهدي على الجن ما يدخلوا طابت ويقعد كوري كمرك ثلاثة أرباعة اللي نحن ندائم فيهم ذلك حقيقة يدائمون الأستاذ اللي عنه خايفين في دخل الطابة ذاتة عندهم مشكلة عشان نختم بس ديان وما الجهاد العقب قال جهاد القلب ويرى هذا مرفوعا من حس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عدوك الذي إذا غتلك أدخلك الجنة الكافر كان دخلك شهيد دخلت الجنة وإذا غتلته كان نورا لك وانت صرت وانت مسلم وانت وإن عدوك نفسك التي بين جنبيك لأنها هي التي تحسلكك وهي في المعالك والمعاصي وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر ارضى الله عنه يستخلفه شو دعوه للمؤمنين خلف من المؤمنين بعد عمر قالوا ان اول ما احذرك نفسك التي بين جنبيك واسن عمر طبعا نعمل موثى ونعمل الموصى فعشان كده في هذا الجهاد يحتاج ايضا الى صبر فمن صبر على مواجهة نفسه وعواو شيطاني وغلب وحصله النصب والزفر وملك نفسه فصار ملكا عزيزا اللي هو ده أخواني عز سلطان التقوى فهو المطاع وليس زي سلطاني. الجذول المتقي حضر عدد كبير من ابناء الاستاز ديال والله الواحد مجبره وقالنا ما ماشي ما في جيش يلج. والأدخن زل يزوغ من الشارع لا معه جنود ولا شيء لا أحلاكين النورانية والحيبة حيبة الطاع ومن جزع ولم يصبر على مجاهد ذلك غلب وغفر وغسر وصار عبد زليل في يد شيطاني وهوا وكما غيل إذا المرء لم يغلب هواه أغامه بمنزلة في هل عزيز نفسك مرات في في محل كرامه ومكرم عند الله وعند الناس تقوم تدخلك في حته تبقى منقوت عند الله وعند الناس والعياذ بالله وصلى الله على سيدنا اذن صليت الصلاه على السير الله. الله عليه وسلم وحامل الوقود عندهم وقفنا في الهداية هداية, هداية المستمعين اتكلمنا عن ذكر الجاهري وان الرسول عليه وسلم يعني مر على سيدنا ابو بكر وهو يرفع يقفض صوته بالصلاة ولما سألوا قالوا لقد اسمعت من ناجيت ولما جاء لسيدنا عمر لقاءه يرفع صوته بالابطلاعة قال يعني أترضي الشيطان وهو رضي وسنان فإذا كان في رفع الذكر يعني ما في رياء وفي غصد صالح زي سيدنا عمر ما قال ما في شيء بيمنعه ولأنه ال الرفع الذكر فيه هداية للمستمعين له وإلى التوبة والمحبة والشوق الله تعالى برفع همم الناس ال... النائمين يعني في, في العزحار في... والحكاية دي دي مثل قوة في الحج ظاهرة يعني في أيام منا وفي الناس ذوي الهمم العالية برفعهم هام ذوي الهمم الخاملة لما نشوق الناس كيف بيذكروا كيف بيبكوا وكيف بيشتاوه وكيف فالواحد يعني بيحاول يتشبه به ويصير على منهاجهم وهداية المستمعين له إلى التوبة والمحبة وشور الله تعالى وغير ذلك من ثمرات الذكر وفائده التي تحصل بمجرد سماعه كما هو مشاهد وكذا تعرضنا لما في ورد في الحديث من ذلك في الجامعة الصغير لأن الله على يدك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس لأنه جاء زيت بذكرك يعني يهدي ربنا يهدي إنسان فيصبح من الزاكرين الله كثيرا غير أن حلقة ذكر فيها رحمات زي ما ورد في الحديث ان الله ملائكة سيارة فضل يلتمسون حلقة ذكر ما مروا بحلقة إلا وتنادوا إلى أن هلموا إلى طلبتكم فيركبون بعض في بعض ويصعدوا إلى السماء اي سارنا حق سبحانه وتعالى جميع ويدت عبادي يقولون ووجدنا يذكرونك او يجمعون سبحونك ويحللونك يقولوا هرعوني وقولوا كيف يدارعوني ذا كان اشد ذكرا لك وماذا يطلبون مني يقولون يطلبون منك جننتك يقولوا هرعوا يا عند طلب الله وديما مني يقول استهزؤنا بكمين نارك يقول وهل رأوهها كيف إذا رأوها لكنه شدست عازتهم بكمينها فيقولوا وشهدكم أنني قد رفرت لهم فيقول أبتو مسيأهم للمحسنين فيقولون يا رب فيو فلان بن فلان عبد خطأ مروا بالمجلس فجلس ف له غفرت أكتبوه معهم فهم الغوم لا يشرب بهم جليس يعني إما أن تكون من الذاكرين وإما أن تصيبك النفحات والبركات والرحمة لأن الرحمة نزلت نزل من من عند الله عز وجل بدعم الحاضرين كلهم قال صلى الله عليه وسلم ننادي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وروا مسلم وابو داود التربزي مرفوعا وما فيها أخير أخوانا من ذكر الله عز وجل لا إله إلا الله العهد بين الله ورسوله وبين رسول الله وعباده والكمل والطيب والشجرة التي أصلها سابط خرعها في السماء ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة الله صلى الله عليه وسلم كان قاعد مره مع أصحابه وقال لهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وعمرتني بها وعثتني عليها الجنة إنك لا تخلف المعاد لألوها مره ثلاث مرهات ثم قال لهم ابشروا فإن الله أتغفر لكم ومن دائل عدي إن كانوا من لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لأن يعني فالإنسان إذا سن حزن له أجرها وأجر من عمل لا ينقص من وجورهم وخرج داود عليه السلام إلى بعض الصحارى منفردا فقال الله تعالى إليه ما لي عراك يا داود وحدانيا فقال يا إلهي استأشى استأشى استأثر الشوق إلى لقائك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق الله تعالى لي رجع عليهم فإنك إن بعبد آبغ أثبتتك في اللوح المحفوظ جعبزا يا داود إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما يا داود من رد لي هاربا كتبته جعبزا ومن كتبته جعبزا لم أعذبه أبدا لشانك هذا أخوانا الفرى والخلوى كله عداد، والرسول عليه وسلم كان بيتحنز في رحرة الآل إذا العدد حتى فجاه الواحد، فما هي غاية صحيح تربي نفسك وتهزم نفسك وتثير على الجادة، لكن أول ما ربنا يعني يكمل فيك أوصاف الالمرحمة والتواد وأن تطلع منك أنت مبفع لأخوانك. بتخرج من الخلوة دي عشان تهدي الناس لانه ما تنحصل المسألة في مجاهداتك لرقبتك فالإنسان دائما حتى الصالحين تلقى الواحد الذين شرحة وحزونه في جبل والجبل عامل له غار والشيخ في جبل والجبل عامل له غار وكل هذه تهسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحنس في غار خراء لذا تلعود وهي من باب الاعداد والففر الى الله ومن باب الاخذ بعزام من المنهج الربان وبين جوع واعتزال دائم والصمت والسعر النزيه العالي قال في كشف الربان على المورد الرحمن فان من اجل النعم على الشخص خداية الناس على يدي لأن الهدى شعبة من شعب الرسالة الرسالة طبعا وظيفتها أنك تأذي الناس وتردهم إلى رضا الله عز وجل وإلى طاعته فإذا اشتغلت بالهداية بتكون أنت على شعبة من شعب الرسالة أخر يوشيغان عن سهل من سعدين الساعدي رضي الله عنه, عنه صلى الله عليه وسلم فقال العلي يوم خيبر عن على الارث حتى تنزل بساحتهم ثم ندعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لين يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم ودلم ان الرسول عليه لما نادى ان يفتح خيبر وقال له اعطي انه واهل عمر رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الصحابة يعني يعني قالوا كلنا شرع عبدنا عنا ودايرين نفوز بها فالرسول صلى الله عليه وسلم سال من سيدنا علي بن ابي طالب رضوان الله عليه فج سيدنا علي وكان ارمت خذ على عينه فباريات عينا وبعد حمل الرايه وفتحت خيبر على يديه فالإنسان البيهدي ودخل في سواب الرسل قال تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وسيفعود عندهم كالمشرف مع ويدهم وكامل التغشف ومعروضين الطريرة في بلادنا وأكثر الذين يحملون المقدمون أعسى فيه الخلوة دي لإنفسي وفعود يعني قاعدة من زمان الأستاذ الشاعب ذو محمود النور الدائم وحقيقة اللقوم أحوالهم عجيبة لأن سيخ العود دا يعني إذا لابوا المشركين يصبح كالمشرفي فيجزز في عن هذا الكفرة وهي دي يعني سنة واردة لأنه صلى الله عليه وسلم في رز والبذة وأدى له جزء لعكاشة واحد عصيب بدأ نقله واستمرت فيه تقاية له تقطع والعلم ما نصر الإمام محمد أحمد المهدي أنه تربع على الأستاذ محمد الشريخ دائما عشرين سنة فلحد ما وصل إلى مقام وحدة الأفعال ثم ذلك بعد ذلك طبعا جدد على الشيخ الغرشي والدزين وأصبح سيف الحود عنده بيقطع وهذا من من رحمة الله عز وجل بعباده الصالحين ان حتى سيف الهد تكون تقع الفعل سيف الحديد وهو المعروف على الطريقة في بلادنا وأكثر الذين يحملون المقدمون وبعض من المريدين عندهم أي عند أهل الطريقة بالتأثير كالمشرف من سيف الحديد لاعرف أن أقوى على سيف من سبيل إلى مشارف الشام وهي أرض من قرى العرب تدن من الريف واعلم أن الأهل الطريق أحوال عجيبة واسراء غريبة يطون في بعض الأشياء كما طوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفظ لأبيه هريرة والمكسود طبعا العلماء ورثة الأنبياء وزي ما قال صلى الله عليه وسلم قال العلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فبالرسوم هذه الأسراء أبو غريرة شكى للرسول أنه ما يحفظ كلامه ما يحفظ الحديث روى البخاري عن أبي غريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال أفسد ذاك فبسط فبسطه فغرف يديه الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم عليه. ثم غال ضمه قال فضمنت فما نسيت شيئا بعده بيك كل حديث غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو غير محظور. ووعلى ما نرى الطريقة غريبة وسرانة غريبة وتونا في بعض الأشياء. كما طوى الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر به رأى رأى الله عنه في رداءه الذي أمره أن يبسطه هو يضمه إليه فما نسي بعد ذلك شيئا. ومن عشاق مناطق التفيرة في رمضان مريده ومنهم من يطوي علم في اللبن. و طبعا خاننا المثال ذي وارد يعني سيدنا يوسف لما نهدا أخوانه قميصه وشادوا قميصه لسيدنا يعقوب ووضع يعني وضعوا عليه القميص فارتدى مبصرا واليسات في لغمة والفتح في سباحة والحال في مرقعة والعيب والوغارس الطاغية وغير ذلك من أسالي ذكر الإمام سيد عبد الله الشعراني في طبقاته الكبرى في ترجم سيد محمد وفا قال ولما دلت وفاقه كان ولده شغير شوية ودائه لمسك بركته ذي ولده لا من اكبر خلع من تغطيه على الإبريزي صاحب الموشحات الظريفة قال وهي وديعة عندك حتى تخلعها على ولدي علي نسك لحد ما فعمل أيام كانت المنطقة عنده لما كانت عمل الموشحات الظريفة الى ان تم ja hän